70 70ชอบอยาก الرغبة في فعل <ق> شيء الرغبة في فعل شيء คุณอยากสูบบุหรี่ไหม هل تدخن هل تحب ด ن تدخن คุณอยากเต้นรำไหม ترقص هل تحب น ن ترقص คุณอยากไปเดินเล่นไหมเขาชอบอ่านจะต้นซ่ะที่ฉันอยากจะสูบบุหรี่ أحب أن أدخن. أحب أن أدخن. كن ي ا د ا ي ل ي า بوري س ك م ا هل تريد سيجارة؟ و ا ن م هل تريد سيجارة؟ هل تريد سيجارة؟ เขา ك ا و ي ا ه ر ي د ا ة ي ي ك و ي ن ر ي د ش ع ا ر ل ة و ا ن ل ا ر ه و ي ا ل ر ي د ا ة هل ا ة ن ه ا ر و ي ر ي د ش ع ل ة ن ا ر ديشان يحب أن أشرب شيئا. يحب أن أشرب شيئا. د ي ا ن يحب أن أكل شيئا. ح ب أن ك ل شيئا. ح ب أن, أن أريح نفسي قليلا. أحب أن أريح نفسي قليلاً. ديشان، أريد أن أسألكم ش ي ئ ا أحب أن أسألكم ش ي ئ ا ديشان، أريد أن أطلب منكم ش ي ئ ا أحب أن أطلب منكم ش ي ئ ا أحب أن أدعوكم لشيء. ح ب ن د ع و ك م لشيء. ك عفواً ماذا تريد حضرتكم؟ ع ف و ا ماذا تريد حضرتكم؟ ك ه هل تريد حضرتكم ق ه و هل تريد حضرتكم قهوة؟ أوّا كنّا نذهب إلى البيت. نريد ا ن نذهب إلى البيت. هل تريدون تاكسي سيارة أجرة؟ هل تريدون تاكسي؟ ي <تصفيق> ر يريدون أن يتصلوا ب ا ل ت ل ي ف و ن يريدون أن يتصلوا ب ا ل ت ل ي ف و ن www. b o o k de